و َ إ ِ ذ َ ا راك ََ الذين ََِّ كفروا ََُ إ ِ ن يتخذونك ََََُِ الا َّ هدوا ُ ز ً أ َ ه َ ذ َ ا الذي َِّ يذكر َُُْ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م ْ وهم َُ بذكر ِِِْ الرحمن ََِّْ هم ُْ كافرون ََُِ خلق َُِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ من ِ عجل ٍَ س ُ ر ِ ي ك ُ م ْ آ ي َ ا ت ِ ي فلا ََ تستعجلون َََُِْْ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 لا يستطيعون نصر أ ن ف ت ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أ ن انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء اذا ما ينذرون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 وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاتبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيب وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم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 ن انهم في ر ا ن من الصالحين وذا النون إ ذ ذهب مغاضبا ف ظ ن ان لن ا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 إ ن ه م كانوا ي ت ا ر ع و ن في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت ف ر ج ه ا ف ن ف ق ن ا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن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 من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون انما يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء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 قال رب ح ك م بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون